الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد نحمد الله عز وجل الذي يسرنا بهذه الزيارة بين إخواننا وآبائنا وأبنائنا وأيضا نشكر القائمين على هذا المركز وأيضا كل من ساهم في إقامة هذه الدورة فنسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم إنه قريب مجيب الدعوات ونحمده أيضا على توفيقه وامتنانه علينا وكم والله نحن نحتاج مثل هذه الدورات العلمية ونحتاج إلى هذه الدروس القيمة فنتحصل فيها على علم النافع لا سيما ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن فتن الشبهات فتن الشهوات وغيرها سواء كانت ظاهرة أو باطنة فالحمد لله على كل حال فهذا من الابتلاء والامتحان فمثل هذه الدروس والدورات العلمية ينتفع فيها الطالب يتحصل فيها علم إن لم يكن كله جله إن لم يكن جله بعضه نعم فلا يزدري الإنسان ولا يحقر نفسه اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم الذي تلتقط يحصل المرء بها نخبة في بعض الروايات علما إنما السيل اجتماع النقط لا تترك مثل هذه الدروس الطيبة والدورات العلمية التي تقام فبعض الناس تقاعس ويتكاسل ولا يرحل لطلب العلم حتى أنه بلغ ببعضهم أنه إذا ما أقيمت دورة في بلده ما يأتي إلى البلد الأخرى وبلغ ببعضهم أيضا أنه لا يأتي المسجد القريب من حيه أو الحي الآخر الذي يقام فيه الدروس ما يأتي يقول أريد درسا في مسجدي هذا كسل هذا ما عرف ما معنى الرحلة في طلب العلم وكم من السلف من رحل رحل الصحابة رحل التابعون رحل أئمة التابعين ورحل ورحل أئمة الدين فالإنسان يرحل في طلب العلم يتعلم يأخذ شيء من العلم ويتعلم ويتبصر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة تذكر هذين الحديثين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني من سلك طريقا يلتمس به علم كانت طريقه إلى الجنة سهلة لأنه عرف ما هو طريق الحق وما هو طريق الغواية ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين معناه من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين وكما قال ابن جماعة كفى بهذا الحديث من قبه لطالب العلم من يهدي من, من يرد الله به خيرا يفقه في الدين نعم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا أطيل عليكم نحن في درس ويعتبر من أهم الدروس في باب المعاملات وهو القسم الثاني الذي يعتبر من أقسام الفقه لأن الفقه إما عبادة وإما معاملات ومن هذه المعاملات كتاب البيوع فالعبادة طهارة صلاة زكاة صيام حج وأما المعاملات بيوع نكاح أطعمة شرب حدود وغير هذه من الأبواب. فأبواب الفقه تنقسم إلى قسمين. قسم يعتبر باب عبادة وقسم باب معاملات. طيب، نحن الآن في قسم المعاملات. في قسمه ومن أعظم أبواب قسم المعاملات وأجلها أيضاً وهو قسم البيوع. البيع يعتبر من يسر الشريعة البيع والشراء يعتبر من يسر الشريعه ان بعض الناس قد يمتلك مالا ما يمتلك طعاما او يمتلك طعاما لا يمتلك مالا فمن يسر الشريعة انه سهل للانسان ان يبيع ويشتري وأباح الله عز وجل البيع والشراء فهذا من يسر الشريعة وأحكام البيع والشراء يجب على الإنسان أن يتعلمها هناك من أهل العلم يقول باب المعاملات فرض كفائي وهناك من أهل العلم يقول بعض أبواب المعاملات فرض عيني يجب على الإنسان أن يعلمها وذكر منها البيوع كيف تبيع وتشتري أنت أو تفتح تجارة وأنت لا تعلم كيف تبيع وتشتري وبعضهم كما قلنا لكم يرى أنه من باب فرض الكفاء يعني من يسقط من قام به يسقط عن الآخرين فاختلافون بعض العلماء في هذا الباب وهو باب البيع طيب اخترنا كتابا طيبا وهو كتاب منهج السالكين الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وهو من العلماء الراسخين السلفيين والذي له باع في العلم أيضا والفقه في الدين وهذا الكتاب يعتبر من مختصرات كتب الحنابلة إلا أنه, أنه فيه تحقيقات يعني غير ما يذهب إليه الحنابلة لكن قد يقول قائل ما هو سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب تأليف المؤلف لهذا الكتاب حينما فتحت المدارس في زمن الشيخ في منطقة القصيم وبريدة أرادوا أن يجعلوا للطلاب كتابا يدرسون فيه مختصرا فكانوا يرون من المختصرات ما هو مطول وما هو يقتصر على المذهب في رواية أو ما أشبه ذلك فطلب من الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي أنه يؤلف في هذا الباب كتابا فألف هذا كتاب مناج السالكين فهو يعتبر من أخصر كتب الحنابلة وأيضا منها الفروع لابن عبد الهادي ابن المبرد كذلك معه كتاب فروع هذا يعتبر أيضا من أخصر المختصرات في المذهب الحنبلي إلا أن كتاب منهج السالكين امتاز بالتحقيق يعني هناك مسائل تكون على خلاف المذهب على خلاف المذهب فيذكرها المؤلف ولكن سيره وترتيبه مثل كتب الحنابلة مثل كتب الحنابلة نعم ودخولنا في كتاب البيوع نعم في كتاب البيوع نأتي بالتعريف لأن المولف ما ذكر التعريف ما ذكر التعريف تعريف البيع لغة هي المبادلة يقال مبادلة ولكن في الشرع اختلفت آراء المذاهب فعند الحنفية يقولون مبادلة المال بمال مبادلة المال بمال بالتراضي وعند المالكية يقولون نقل المال أو نقل الملك بعوض وعند الشافعية يقولون مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا مقابلة مال بمال بنحوه تمليكا عند الحنابلة مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر دار أو بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرب طيب. أنت الآن لو رأيت إلى تعريف هؤلاء أصحاب المذاهب كلهم يدورون على نقطة واحدة وهي مبادلة مبادلة بمعنى النقل مقابلة كلها بمعنى واحد مبادلة نقل مقابلة كلها بمعنى واحد إذن اتفقت كلمتهم على كلمة مبادلة مبادلة مال بمال هذا تستطيع أن تقول لا خلاف بينهم مبادلة مال بمال ثم بعد ذلك الزيادة بعضهم زاد من باب التقييد وبعضهم زاد من باب الإفادة في التعليف يعني الحنابلة يقولون مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة انظر يعني حتى تحدث إيش المنفعة حتى لا يظن الضان أن مسألة البيع هي مقتصرة على العين ثم يقول أو على أحد ما بمثلة يعني التأبيد على وجه التأبيد لماذا خرجت الإيجارة الإيجارة ليست على وجه التأبيد شهر شهرين سنة سنتين واضح الآن ولكن لا يدخل فيه الربا ولا القرض لا يدخل فيه الربا ولا القرض الحنفية يزيدون يقولون مبادلة مال بالتراضي مبادلة مال بالتراضي إذن نقول نحن تعريف البيع هو مبادلة مال بمال أحسن نقتصر على هذا على أن تعريف الحنابلة يعتبر أفضل تعريف الحنابلة يعتبر أفضل وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كما مر دار بمثل أحدهما على التأبيد على التأبيد غير ربا ولا قرض غير ربا ولا قرض فهذا أحسن ما يقال في البيع الأصل فيه أنه حل وهذا باتفاق العلماء أن البيوع حلال فالأصل فيه ماذا؟ الحل الأصل فيه الحل نقل عن بعضهم أنه قال الأصل فيه التحرين وهذا قول يعتبر شاد مخالف الإجماع لأنه, لأنه يجب عليك إبقاء الأصل وهو الحل أما من يقول أنه محرم فهذا يحتاج إلى دليل فالأصل في البيع والشراء الحل الأصل في اللحوم منهم من يقول وهم أكثر العلماء الحل ومنهم من يقول التحريم الأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم وهذا محل اتفاق ليس هناك من يقول الأصل في التحليل واضح الآن فقولنا الأصل أي أصل يعني أصل سار عليه العلماء أصل سار عليه العلماء طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع يقال كتاب البيوع يقال كتاب البيع والبيع مأخوذ من باع يبيع بيعا من باع يبيع بيعا قيل والباع هو مد اليدين هكذا إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه إيش دراعا وإذا تقرب إليه دراعا تقربت إليه باعا جاء في بعض الأحاديث باعا يعني هكذا فلت اليدين هذا تسمى ماذا باع فسموا البيع بيعا لأن كلا المتبايعين يمد أحدهما يده مثل إيش مثل الباع يقول بعتك وهذا يقول اشتريت فيمد أحدهما يد الآخر فسمي البيع يعني مشتق من من إيش من الباع مشتق من ماذا من الباع قال شروط البيع والمقصود بشروط البيع شروط صحة البيع لأن الشروط في البيع هما على قسمين شروط البيع وشروط في البيع شروط البيع وشروط في البيع ايش الفرق بينهما الفرق بينهما أن شروط البيع شروط صحة اذا اختل واحد منها بطل البيع حرم البيع لكن الشروط في البيع ليست شروط صحة قد يفي بها الإنسان قد لا يفي بها الإنسان وإن لم يفي بها الإنسان الأصل أن البيع صحيح لكن الإثم على نقضى العهد فالأصل في البيع مثلا الشرط الأول من شروطه الرضا هنا ذكر مؤلف شرط من شروط البيع الرضا فهذا من الشروط إن اختل الشرط هذا ما في رضا بين الطرفين ما يتم بيع ما يتم بيع لكن الشرط في البيع اشتريت سيارة فلان أو بيت فلان فاشترط علي أن يبقى فيه مدة من الزمن أو يركب السيارة فيذهب بها إلى بيته أو يأخذ فيها متاعا أو ما شابه شرط في بيع طيب الأصل أن البيع تم نعم تم فهذا الشرط الذي أعطاني إياه البائع، هل هذا الشرط شرط صحة يعني لو قلت له لا البيع انتقض أو ما وفيت بهذا الشرط هل يعتبر البيع ناقض لا فإذا عرفتم الشر الفرق شرط صحة و شرط شروط صحة وشروط في البيع يعني تعتبر كماليات وواجبات وما أشبه ذلك واضح فقول المؤلف شروط البيع أي الشروط التي يتم فيها البيع صحيحا فأنت لو تقيدها تقول مثلا شروط صحة أي المعنى بها شروط الصحة المعنى بها شروط الصحة حتى يخرج منك إيش؟ حتى يخرج منك الشروط في البيع، الشروط في البيع. طيب، البيع لا يتم إلا بثلاثة أركان، البيع والشراء لا يتم إلا بثلاثة أركان. الركن الأول المتعاقدان، بائع ومشتري، بائع ومشتري متعاقدان. يعني ما يتم بيع إلا إذا وجد هناك بائع ووجد إيش من يشتري أما إذا وجد بائع ولم يوجد مشتري هل يقال تم بيع لا ما يقال تم بيع إذن الركن الأول أن يكون هناك إيش الركن الأول المتعاقدان من هما البائع والمشتري الثاني المعقود عليه سلعة. إذا وجد بائع ووجد مشتري، فماذا يريد؟ هذا يبيع شيء وهذا سيشتري هذا الشيء. ما هذا الشيء؟ المعقود عليه. بضاعة. قلم. بائع ومشتري. البائع يقول بعتك القلم بكذا. المشتري يقول اشتريته. إذن هناك إيش؟ شيء معقود عليه وهو هذه البضاعة. سلعة. واضح. الركن الثالث وهي الصيغة الصيغة أو يقال يعني القبول والإيجاب والصيغة إما قولية أو فعلية إما قولية أو فعلية يعني كيف سيكون هناك بيع إلا إذا وجدت صيغة إلا إذا وجد هناك ماذا؟ صيغة إما قولا بعتك اشتريته وإما فعلا والفعل يدخل فيه المعاطة بيع المعاطة أنت الآن تذهب إلى سوبر ماركت تأخذ تنظر سلعة سعرها كذا سعرها كذا تأخذها تذهب إلى الكاشر هذا هل تقول له بعتالي لي وأنا اشتريت أم تضع ويقول لك ادفع كذا كذا ربيه صح ثم تدفع وتمشي. من من منكم تكلم؟ ليس أحد تكلم، صح؟ أخذها ومشى. هل هذا يسمى بيع؟ نعم بيع هي صيغة صيغة معطاة فعلية صيغة معطاة فعلية أو يقول أنا أبيع هذا القلم، فيقول صاحبنا اشتريته. هذه صيغة قولية صيغة قولية إما قولية أو إيش؟ أو فعلية أو فعلية. أو قولية من جانب وفعلية من جانب يأتي إلى الخباز يقول له أريد بريال بأوربية أو كذا خبزا فيأتي هذا ويعطيه دون أن يتكلم يأخذ المال ويضع له السلعة الذي أرادها من الخبز وما شبه ذلك دون أن يتكلم واضح نعم فإذن لا يتم البيع إلا بهذه الثلاثة الأركان لا يتم البيع إلا بهذه الثلاثة الأركان لكن هل يقال يشترط فيه الإيجاب والقبول يعني أن تقول بعتك اشتريت يشترط لا الصحيح من أقوالها العلم لا يشترط لماذا؟ لأنه قد يتم بيع بمبادلة بمعاطاة, بمعاطاة. قد يتم بيع ب... بقبول أو إيجاب الإيجاب أبيع بعتو. بعتك قبول قبلت اشتريت واضح الآن فلا يشترط القبول والإيجاب بعت اشتريت لا يشترط هم شيء الرضا وإما بالصيغة أو بالمعاطة إما بالصيغة أو المعاطة نعم واضح طيب قال رحمه الله تعالى الأصل فيه الحل نعم كما قلنا لكم نقل الإجماع على ذلك نقل الإجماع على ذلك أن الأصل في البيع الحل وأما ما ذكر عن بعضهم خلافا هذا أعدوا بعضهم شدودا نعم قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فجميع الأعيان من عقار وحيوان وآثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. انظر إذا تمت شروط البيع يعني أن هذه الشروط تعتبر شروط ماذا؟ صحة. قال فجميع الأعيان الأعيان جمع عين وهو الشيء المحسوس الذي تريده. إما أن يكون عقارا العقار بيوت أراضي وإما أن يكون حيوانا معروف الحيوانات حيوانات مباح نفعها ما لم يأتي الدليل على النهي عن شرائها وإما آثاث آثاث البيت وما يتعلق بالبيت من فروش ودولاب و وغير ذلك وغيرها يعني في مجال السيارات في مجال الطائرات في مجال يعني يدخل في كل شيء أهم شيء تكون عينا تكون ماذا عينا قال يجوز إيقاع العقود عليها يجوز إيقاع العقد عقد البيع يسمى عقد ماذا لازم عقد البيع يسمى عقد لازم من الطرفين نعم فقوله يجوز إيقاع العقود عليها أي عقد لازم. فإذا تم البيع والشراء لزم الطرفين أن يفيه. باع هذا الرجل قلما فاشتراه المشتري. البائع ملزم بإيقاعه لأنه باع، والمشتري ملزم بدفع الثمن إيش له؟ بدفع الثمن لا فإذا تم هذا باع دفع السلعة هذا اشترى دفع المال تم لزم فافترقاه لأن هناك منها العلم أن يقول يعني المجلس إذا كانوا في المجلس يستطيع فسخ لكن إذا افترقاه تم البيع هل يجوز للباع أن يقول رد السلعة بعد أن افترقاه هل يجوز للبائع أيضا هذا أن يقول يجب عليك أن تعطيني السلعة وأرد المال؟ لا. لماذا؟ لأنك لاهما إلزما بالبيع واضح. ثم تأتي معنا مسألة أخرى وهي الإقالة. الإقالة أن يعفو. الإلزام تم لكن الإقالة الإقالة هي إرفاق. فإن شاء البائع أن يقيله. ويرد السلعة ويعطيه المال لا حرج وهذا يؤجر عليه لكن إن رفض هل يعتبر آثما؟ لا لا يعتبر آثما لا يعتبر آثما لماذا؟ لأنه أتى بالشروط تم وإلزام فبعضهم قد يشتري شيئا ثم يندم يريد رد يرد السلعة يريد أن يرد السلعة فإذا ردها هل يقال أن البائع يلزم في ردها لا لا يقال وإنما يقال له يستحب وهذا من باب الإقالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما قال الله عثرته يوم القيامة واضح ما نريد تفاصيل العقود ندخل ما هو اللازم وما هو نختصر لأن الوقت لا يسعفنا ونريد أن نتحصل شيئا كثيرا قال إذا تمت شروط البيع ما هذه شروط البيع؟ منها ما هو مشهور في مذهب الحنابلة ومنه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو ومنه فهذه الشروط بعضها يعني من أهل العلم من يذكرها وبعضهم من لا يذكرها وسننبه الشرط الأول أول شرط البيع هو الرضا كما قال ربنا عز وجل قال لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم شرط من شروط البيع الرضا يجب أن يكون هناك رضا بين الطرفين يجب أن يكون هناك رضا بين الطرفين طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفسهم أي لا يحل مال مسلم إلا إذا كانت طابت نفسه لذلك واضح الآن وكما جاء أيضا في الحديث بعض العلم يحسنه إنما البيع بالتراضي إنما البيع بالتراضي واضح الآن فإذن يجب أن يكون هناك رضا بين الطرفين يجب أن يكون هناك رضا بين الطرفين طيب بيع المكره المكره أي أكره على أنه يبيع شيئا المكره ألزم ببيع شيء إما أنه دين أصابه أراد أن يتخلص أو أصابته مشكلة أراد أن يدفع دية أو ما شبه ذلك فهذا يسمى مكره بعضهم يسميه اضطرارا لكن نحن نقول المكره أي أكره على البيع واحد أتى إليه قال له بيع وغصبه فبيع المكره لا يجوز، لأنه ليس هناك رضا ولا يقع البيع إلا بحق إيش معنى بحق؟ أي أكره بحق كالرجل السفيه أو المماطل يلزمه الحاكم ببيع حتى يفيش يفي بالديون. فيقال لا يجوز بيع المكره إلا بحق. ما معنى بحق؟ أي, أي الذي يلزمه الحاكم. الحاكم يعني يكره على بيع هذه سلعة حتى يفيش بديون الناس بديون الناس. واضح الآن؟ إذا الأصل في بيع المكره إنه لا يجوز ما ولا يقع. رجل مهدد من قبل ناس بيع وإلا سنقتلك أو نضربك أو ما يتم البيع ما يتم البيع لماذا؟ لأنه اختل شرط الرضا اختل شرط وهو الرضا بيع المضطر والمضطر هو الذي يضطر إلى بيع سلعته قد ينقص فيها السعر يعني يضطر إلى شراء شيء أو يحدث له مشكلة أو أي شيء تعرفون المضطر الضرورة يعني الذي يدخل فيها الضرورة المضطر في بيعه على ثلاث حالات الحالة الأولى أن يبيع بيع مضطر لكن بنفس سعر السوق هذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه جائز يعني مضطر لكن باع بسعر السوق هذا القلم يباع بكم يباع عندكم ألف ربية هكذا باعه بألف هل هذا يعني يقال أنه اضطر فأنقص السعر لا باعها باع السوق هذا لا خلاف بين العلماء أن بيعه جائز الحال الثانية أن يبيعها بسعر أنقص شيئا ما أنقص بقليل تسجلها كذا أكثر العلماء على أن هذا البيع جائز إذا نقص شيء يسير ما في مشكلة الحالة الثالثة أن ينقصها نصف أو دونها يعني دون النصف ألف ربية خمسمائة أربعمائة ثلاثمائة وهو في السوق بكم؟ بألف فينقصها إلى ثلاثمائة إلى مئتين لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك هنا وقع الخلاف الشديد بين العلماء فمن أهل علم يقول بيعه جائز ومن أهل علم يقول بيعه غير جائز ما يجوز لأحد أن يشتري من؟ لماذا؟ لأنه باع بيع مضطر بل واجب عليك الإرفاق ويذكرون هذه الأمور وهناك من أهل علم فصل قال إن كان من باب فتح له من سد فلا حرج، فهذا من باب الارفاق، وإن كان من باب الاستغلال استغله هذا لا يجوز لا يحل مال مرئة مسلم إلا بطيبة النفس كيف هذا فسرها لكم يعني يأتي إليه يعرف أن هذا مضطر ويبيع هذا القلم بمائتين بثلاثمائة وأنت تعرف أن في السوق يباع بألف إذن لا تعالجه لا أنقص كم تريد قال خمسين لا ما ينبغي هذا فبعضهم هكذا يعني يرى أن صاحبنا مضطر فيحاول ماذا يعني تنزيل السعر لا ما يصلح هذا وتعرف أنه مضطر هنا استغلال استغليته هنا لا يجوز لك لا يجوز لك ذلك لأن هذا سعر يعني أقل ما في السوق وبعضهم قد ما يحتاج إلى قلم لكن يقول أنا أريده بثلاثمائة محتاج وكذا فأنت تشتري منه وأنت لا تريده ولكن من باب الرفق به حتى يقضي الدين الذي عليه أو المال الذي أراده أو أحتاجه واضح هنا أنت تؤجر يعني تنال أجر يعني أنك فتحت عنه باب خير ولم تستغله واضح نعم ولذلك النبه نحن طلاب العلم بعضهم يأتي إلى بايعين بيع بيع بيع لا ما يصلح بكم هذا قال كذا بكذا كذا طيب أنت بكم ستشتريها أنا سأشتريها بكذا ما في تفضل لكن بعضهم لا افعل كذا افعل يقع في إحراج ويقع في واضح الآن يا إخوان فما ينبغي هذا طيب بيع المستحي يعني بعض العلماء يقول بيع المستحي الذي يستحي يعني يصيبه حياء يعني أنت تمتلك هذا القلم فقل لك تبيع هذا القلم فتستحي تقول نعم وأنت ما تريد تبيعه لكن استحييت يعني طلب منك الشيخ أو طلب منك واحد عزيز عليك هذا يسمى بيع حياء جاء في بعض الأحاديث إلا أنها في ضعف ما أخذ على وجه الحياة فهو سحت ما أخذ على وجه الحياة فهو إيش؟ سحد أي حرام ف... فمن هنا استدل بعض العلماء على على أن بيع الحي الذي استحيا منك لا يجوز لأنه آ... يدخل في قسم الإكراه الحياة قسمه إيش الإكراه إلا أنت ما تريد استحيت منه ف... فالصحيح أنه مكروه الأصل فيه الكراهه فأنت لا تلزم أحدا بأن تشتري منه شيء وتعرف أنه استحى فلا تحاول أيضا الهدية يعني يعطيك مثلا قلمة تسجل جزاك الله خير هذه هدية طيبة بارك الله فيك تدخلها ثم تقول لا لا أنا أمزح معك يقول لا والله أنك تأخذها يقع هذا ولا؟ ما ينضغي هذا لأنك أحرجتها قال جزاك الله خير على الهدية أنا أعطتك القلم تكتب ما أعطتك هدية فيقول أعط فيقول له جزاك الله خير على هذه الهدية فيقول صاحبنا خذها هدية يقول لا أنا أمزح معك يقول والله إنك تأخذها أخذت على وجهك الحياة أيضا صاحبنا يعني ماذا ما ما ما راد أن يردك قال خذها فهذا على وجه الحياة ما ينبغي فالواجب على طلاب العلم ماذا لا يفعلوا هذا أيضا يدخل بعضهم محلات بكم هذا بكم ده يقول كذا كذا السعر يا أخي نحن طلاب علم وما ينبغي لك ترفع هكذا وها وفيستحر الرجل يقول له خلاص هاتا الذي معك ما يصلح هذا أيضا تحقير العلم الحسن البصري حينما دخل دكانا أراد أن يشتري منه ثوبا فقال رجل بجانبه إنه الحسن البصري فقال الحسن ما هكذا طلبنا العلم يعني ما طلبنا العلم حتى الناس يعني يعطوا يعطونا طلبنا العلم لله يعني فأنت طلبت العلم لله ما طلبت العلم تدخل محل أنا طالب علم بي علي كذا ما يصلح هذا هذا تحقير للعلم وأيضًا وأخذ ال أخذ السلعة على وجه الحياة فبعضهم هكذا يقول نحن طلاب علم تعاون معنا نحن طلاب علم لا تقول هذا أبدا نعم أن طالب علم لله ما طلبت العلم من أجل تركب سيارة ارحمني أو تدخل معرضا ارحمني أو تأخذ شيئا ارحمني نحن طلاب علم لا لا تقول هذا نعم فلا تدخل مسألة البيع والشراء لا تدخل طلب العلم في مسألة البيع والشراء واضح الآن هذا شيء من حياة أخذ الهدي الهدية أيضا نعم أو تقول لإنسان ها متى جزاك الله خير دعوتني إلى بيتك أو كذا فاستحي وأنه ما دعاك توقعه في الحرج فيتكلف بأن يدعوك ويعمل طعاما لا نهين عن التكلف واضح الآن ولا ينبغي لك أن تأخذ شيئا حراما أو على وجه الحياة واضح الآن هذه مسألة تتطرق في مسألة الرضا هذه تخرج عن الرضا واضح تخرج عن الرضا، بعضهم أيضا يذكر الفجأة يعني مسألة الفجأة في مسألة الرضاء كيف الفجأة ما مثلا تريد أن تبيع القلم لهذا وتعلم أن هذا يريد أن يشتري منك القلم فتقول له يا أخي تعال تريد تشتري تعال هذا القلم بكذا وكذا فيأتي هذا يظهر عليك هذا يسمى إيش؟ فجأة بتستحي من وعني وتقولها خلاص خذه يعني بدل ما تعطي هذا يعني أعطي إيش هذا لأنك فاجأك فيدخل فيها مسألة الحياة بعض العلماء أيضا يقولون هذه الصورة كذلك تكره هذه الصورة تكره وأيضا تدخل في مسألة الطعام بواب أبو داود الإمام أبو داود في سننه باب طعام الفجاه يعني أنت تأكل أنت وصاحبك فيأتي واحد يفاجئك تقول له تفضل تفضل واضح لأن هذا يسمى طعام الفجأة هل يجوز له أن يجلس أم لا بعض العلماء يقول لا يجوز نهى عن طعام الفجأة حديث جابر إلا أن الحديث ضعيف لا يصح والمسألة فيها تفصيل إن كنت رأيتهم عن طيبة نفس والأكل كان كثيرا لا حرج تجلس وإن كنت رأيت أن الطعام قليلا وأنت فاجأتهم فالاولى لك أن لا تجلس وهكذا المسألة بيع الفجاه، مسألة بيع الفجاه. طيب، واضح الشرط الأول الرضا. الشرط الثاني قال وأن لا يكون فيها فيها غرر وجهالة. غرر وجهالة. بعض العلماء يقول غرر وجهالة من باب عطف العام على الخاص، لأن الغرر أوسع، وبعضهم يعبر الغرر بالجهالة. فما كان فيه جهالة فهو ايش يعتبر غرر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ما هو أي كل بيع مجهول كل بيع مجهول طيب قال فيدخل فيه لماذا البيع المجهول لأنك ما تعلم ما تعلم بذلك قال فيدخل فيه بيع الآبق والشارد الآبق أي الهارب الذي هرب من سيده يقال عبد آبق أي هرب عن سيده بيع الآبق والشارد يعني يقول لك بعتك هذا العبد الذي شرد علي هرب بعتك بكذا وكذا طيب أين هذا العبد الحق به ما يجوز لأنه لا تستطيع له بيع مجهول غرر ليس بمقدور نعم أيضا الجمل الشارد الطائر الشارد طارت حمامة قال بعتها بكذا وكذا طيب أين الحمامة قال امسكها بيع السمك في الماء يقول بعتك السمك كذا كذا في الماء أين السمك خذها يقول لك من الماء طيب هبا ما أخذتها أو ما استطعت أخذها واضح قال وأني يقول بعتك إحدى السلعتين ما هو؟ قال بعتك إحدى القلمين أي قلم حدد فالواجب أن يحدد لا يكون البيع مجهولا أو بمقدار ما تبلغ الحصى من الأرض ونحوه يأخذ حصى حجر فيقول سأرمي رمية ما بلغ إليه بعتك به كذا كذا ما تدري أنت قد يرمي قصيرا قد يرمي طويلا واضح فهذا في غرر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه ما معنى بيع الحصاه أي يعطيك رمية ويقول بعتك مقدارها من الأرض أو يرمي شيء يقول إن رميت هذا فما وصل إليه فهو لك بكذا واضح الآن مثل يا نصيب هذه يقول لك ادخل بورقة تدفع مال كبون تدخله نصيبك إما أن تقسر وإما أن تربح غرر نعم لا يجوز محرم هذا البيع أو اتصل تتصل المكالمة ارتفعت سعرها أجب على سؤال يقولون دون أن تدفع شيئا طيب الاتصال تستفيد منه الشركة الدقيقة بكم مثلا بمئة ربية خمسين للشركة وخمسين لمن لصاحب الجواز تصل إلى الملايين والجائزة تكون مثلا حقيرة ما تصل إلى هذه فيقولون هكذا سؤال وجواب سؤال وجواب ولا تدفع شيئا من المال طيب الاتصال مجان لا ليس بمجان بمقابل وأنت ترى أنهم يرفعون سعرائش سعر المكالمة هذا لا يجوز هذا لا يجوز قال أو ما تحمل أمته أو شجرته نعم ما تحمل أي ما في البطن يعني أي شيء إذا حبلت المرأة الجارية فأنا سأبيع لك بكذا وكذا الله علم متى ستحبل الله علم سيخرج حيا أو ميتا ذكرا أو, أو أنثى أو أيضا الشجرة يعني ما تحمل الشجرة يبيعه لك وأنت لا تعلم ما هو أناضج أو ليس بناضج ما هو الفاكهة أو, أو ما في بطن الحامل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ما في الحامل يعني يبيع ما في البطن لا أجلس أن يبيع ما في البطن يقول بعتك أشياء التي في بطني شاتي أو الناقة التي في بطن ناقتي ما يجوز لماذا هذا الاحتمالات إما يخرج حيا يخرج ميتا ذكرا أو أنثى أو اثنتين أو واحد أو, أو كل هذا غرر جهالها لا يجوز بيع الحامل لكن هل يجوز بيعه تبعا نعم يجوز بيعه تبعا وهناك قاعدة يذكرها العلم ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت ايش استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه الناقة بكم سعرها قال بمليون روبيه هذه الناقة بمليون وان كانت حامل باعها بمليون ونصف لماذا قال لنا حامل طيب هل يجوز له ان يبيع بزياده على انها حامل نعم يجوز يقال يثبت تبعا أنه تبع الأصل ما لا يثبت استقلالا يعني لا يجوز استقلال يعني لا يجوز لك أن تبيعه مستقلا تقول بعتك ما في بطن الناقة استقلالا لكن تبعا مع أمه الأصل يجوز يجوز لك أن ترفع السعر نعم يجوز <تصفيق> أن ترفع ماذا السعر ترفع السعر واضح الآن كقول النبي أيضا من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للباع إلا أن يشتري المبتاع. أبرت أي لقحت، فثمرتها لمن للباع أي الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. يقول سأشتريها مع تأبيرها. فمعنى ذلك إلا أن يشرط الطاعي أن النبي المبتاع النبي ماذا رخص فيه بأن يشتريها مؤبرة والتأبير تلقيح. طيب هل نبجت هل أخرجت ثمارًا لا، لكنها كانت إيش؟ تابعة للأصل، تابعة للأصل. <تصفيق> قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، سواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، يعني بعت تبيع له بالدراهم ما تدري كم مقدار الدراهم؟ ما ما يجوز لك، الواجب أن تبين كم تريد هذا؟ يقول الذي ت... الذي تأتي به أو كذا لا. أو المثمن المثمن هو البضاعة السلعة نعم البضاعة أو السلعة واضح يا أخوان إذن هذا الشرط هذا الشرط يذكره بعض العلماء من شروط البيع وبعضهم لا يذكره وبعضهم لا يذكر هذا الشرط نعم يقول هذا الشرط يدخل في البيوع المحرمة يدخل في البيوع المحرمة لماذا؟ لئن هؤلاء لأن هؤلاء بعضهم يقول بيع الآبق وبيع هذا جائز والبيع محرم البيع محرم لكنه بيع صحيح فالمؤلم لما ذكر هذا معناه أنه يرى أنه بطلان هذه البيع فهنا مسألة اختلف فيها العلماء البيع المحرم هل هي باطلة أم أن هناك تفصيل أم أن هناك يجوز هي محرمة محرمة آثم صاحبها فمنهم من يقول كل بيع محرم فهو فاسد باطن ومنهم من يقول كل بيع محرم ليس بفاسد انظر وهناك من فصل كل بيع حرم عينه فهو باطل وكل بيع حرم سببه أو وسيلته فهو محرم والبيع ويش صحيح واضح كيف هذا الخنزير حرم عينه نعم فباطل بيعه الخمرة حرمت عينها فباطل بيعها الدم حر معينه فباطل ايش فباطل بيعه واضح الان طيب ما الذي حرم لسبب بيع البادي للحاضر لا يبيع بادي لحاضر بيع تلقي الركبان تلقي الركبان يعني يأتي ويتلقى الركبان من السوق قبل ان يدخل السوق والحاضر يشتري من ماذا من البادية الذي يأتي من البادية نهى رسول الله عن ذلك بيع المصرعة لا تصر الإبل والغنم أي يحقن ضرعها حتى إذا انتفخ أخذها إلى السوق وسينظر إليها الرجل الذي سيشتريها فيغتر بيع النجح وهو زيادة السعر بما لا قالوا هذه وسيلة وأسباب حرم البيع قالوا هذا البيع يعتبر ماذا يعتبر محرما وإن وقع فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. وهذا التفصيل طيب، هذا التفصيل اللي ذكره بعض العلماء هو أقرب الأقوال، أقرب الأقوال. يعني ليس كل بيع محرم يعتبر باطلاً. فالمؤلف هنا ذكر هذا الشرط لأنه يرى أن كل بيع محرم باطل، فيكون ماذا؟ فيكون هذا الشرط زيادة في شروط البيع. وهناك من العلماء لم يذكر هذا الشرط. يعني ما يقولون. وأن لا يكون فيه غررا أو جهالة واضح الآن فتنبه الشرط الثالث قال وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد يعني هذا الشرط الثالث أن يكون العاقد أي الذي سيبيع لك مالكا للشيء لا يجلس لأحد أن يبيع ما ليس عنده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده جاء حكيم بن حزام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يأتيني الناس فيشترون مني فينفذ ما معي في رحلي ثم أقبض منهم ثمنا فأشتري بعدها فقال لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يعني لا يجوز لك أن تبيع بعض الناس يدفع مال قد يكون السلعة ما هي عندك ستأتي بها عن فلان ما يجوز لأنه لما وضع المال تم البيع والبضاعة ليست في ضمانك وإيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع ما لم يضمن أنت تبيع ما لم تضمن ما لم تضمن فهذا لا يجوز محرم فقد يفعله بعض الناس يقول لو يدفع المال فلما يدفعه له المال ما يأتي له بالبضاعة أو يحدث له شيء أو ما شابه ذلك هنا يكون ملزما يكون ماذا ملزما فهذا يبيع ما ليس عنده فلا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده. أو ما دون له فيه كالوكيل يعني هو ليس لك لكن ما دون لك بأن تبيعه وكلك إنسان أن تبيع له سيارته لا حرج فيقع البيع في هذا إذا لم يوكلك إذا لم يوكلك ما ما يجوز لك أن تبيع شيء هو ليس في ملكك واضح الآن لا يجوز لك أن تبيع شيء ليس في ملكك أو ملك غيرك أو ملك غيرك أقول لك بعتك سيارة فلان ما يجوز ولا يقع هذا البيع نعم قال وهو بالغ رشيد هذا الفقر من المؤلف بعض العلماء يذكروا شرطا ثالثا أن يكون أيضا بالغا رشيدا أن يكون بالغا رشيدا. أجمع العلماء على أن البالغ والرشيد يصح بيعهما البالغ أي من بلغ سن البلوغ وهو من احتلم والرشيد أي الذي يحسن التصرف الذي يحسن التصرف خرج بذلك السفيه خرج بذلك السفيه فقولنا بالغ الصبي هل بيعه صحيح أم ليس بيعه صحيح الصبي على قسمين مميز وغير مميز مميز يعني مميز وصبي غير مميز فالصبي المميز يصح بيعه وشراؤه يصح بيعه وشراؤه على الصحيح من أقوال أهل العلم على الصحيح من أقوال أهل العلم وغير المميز لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا ما أذن له فيه إن كان يسيرا إلا ما أذن فيه إن كان يسيرا واضح الآن يعني الطفل الغير مميز الصغار هؤلاء الذين ما يدركون فلا يزبعهم ولا شراهم إلا إذا كان شيء مرخص له يعطي يعطيه أبوه مالا يقول له اذهب إلى البقالة واشتري شيئا بهذا المال فمعروف يأتي صح إلى صاحب البقالة وصاحب البقالة ينظر أن هذا الصبي معه مال يعرف يريد كذا يريد شيء يسير يجوز لك أما يريد يشتري شيء كبير لا الواجب عليك التأكد الواجب إيش أن تتأكد أو تقول هذا الصبي باع لي بيت بمئة ريال الصبي سيبيع بمئة أو بكذا كذا بيت بيت تبيعه بهذا السعر هذا ما يعقل نعم بيع المجنون لا يصح بيع المجنون لا يصح لأنه فاقد العقل فبيعه لا يصح بيع المعتوه وهو ناقص العقل عنده نقصان في العقل أو ضمور في العقل أو بلاده. بما تسمى بالمرض المنغولي يعني هذا معتوه بيع المعتوه المعتوه على قسمين معتوه عتب لا يعي ما حوله فهو في حكم المجنون لا يجوز بيعه ولا شراؤه وعتب يعني يتدارك ويعي ما يدور حوله لكن تصرفه مثل الصبي يعني عقله صغير فهذا حكمه مثل الحكم الصبي الغير مميز واضح؟ نعم قال الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا هذا الشرط أيضا بعض العلماء ما يذكره لأنه لأن الربا باب مستقل واحد ثانيا أن الربا ليس بيعا لماذا الله عز وجل يقول في كتاب الكريم وأحل الله البيعة وإيش وحرم الربا قالوا فسمى بيع غير ربا قال أحل الله البيعة وحرم الربا غاير بينهما، غاير بينهما واضح الآن؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، نعم بداية الآية إيش؟ أن اليهود والمشركين كذا قالوا إنما البيع إيش؟ مثل الربا، فأحل الله البيع وحرم الربا، فهم يرون أن ال, ال, ال الربا بيع، فنها ربنا تبارك وتعالى عن الربا، فبعض العلماء يذكره من الشروط. وهو ما فعله الإمام عبد الرحمن السعدي هذا ومنهم من لا يذكره يقول ليس بيعا الربا ليس بيعا نعم لكن إن جئت إلى الحق الربا على ثلاثة أقسام ربا نسيئة هذا بيع وربا الفضل هذا بيع وربا القرب ليس بيعا ليس بيعا أي بعضها بعض الربا بيع يعتبر وبعضه ليس بيع. فربا النسيئة أي مدة تأتي تشتري ذهب بذهب أو ذهب بفضة هذا ربا النسيئة ما يجوز لك أن تؤخر السعر يجب أن يكون حالا وربا الفضل ذهب بذهب لا تفاضل بينهما جرام بجرام لا يكون هناك جرام بنصف جرام لا هذا ربا الفضل أي ازيادة ورب القرض أقرضك مالا فأقول لك رده إلي ضعفا أو كلما تأخرت أزيد بذلك إيش؟ ضعفا أو تقبل منه هدية في القرض وهذا لا يجوز كما قال عبد الله بن السلام إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الرباء قال وما ذاك قال الهدية عند القرض يعني الإنسان يقرضك مال أنت تريد تعطف عليه تعطي هدايا وتعطي ما يجوز جاء رجل لابن عباس فقال له إن فلانا أقرطته مالا فهو يهدي إلي قال كم أهدى إليك قال أهدى إليك كذا وكذا قال كم بلغ قال 12 دينارا قال وكم تسأله قال عشرون قال خذها وا اقطعها من دينه الذي عليك عليه، فقطعها فصارت الثمانية دنانير. واضح الآن؟ معنى هذا أنه لا يجوز الهدية إلا إذا كان بينك وبينه هدايا قبل القرض هذا لا حرج، لكن تقرضه يا يقرض منك ثم بعد ذلك هدايا. وتدعو إلى الطعام وهكذا ومن باب هذه هدي تسمى هدية القرض هذا لا يجوز هذا لا يجوز واضح الآن أو تعطيه دين تقول إذا تأخرت سأزيد سأزيد هذا إما أن تربي وإما هو من ربا الجاهلية من ربا ماذا الجاهلية واضح الآن إخوان هذا الشرط الرابع منهم من من العلم يضيفه منهم من لا يضيفوا لأنهم يرون غير ذلك قال وعن عبادة ذكر الحديث عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف يبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم من زاد في هذه أنها متماثلة يعني من زاد في هذا أو استزاد في الإثم او استزاد في الاثم فهذا وقع في الربا ذهب بذهب طيب لو كان قديما وجديد لا يجوز طيب ذهب مصاغ وذهب غير مصاغ لا يجوز التفاضل هناك من هذا العلم يقول لا بأس بدفع مال لعمله يعني عمل الصاغة أي صيغة يقولون هذا لكن الصحيح لا هذا كم جرام عشر جرام وهذا كم عشر جرام لا يجوز الزيادة لا يجوز لأحد أن يزيد ذهب بذهب فضة بفضة لكن ماذا قال النبي فإذا اختلفت هذه الأصناف ذهب بفضة بيعوا كيف شئتم، لكن بشرط يدا بيد لا يكون نسيئة، لا يكون ماذا نسيئة؟ قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، انظر، إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. الذهب بالذهب، بيع ذهب بذهب يجب أن يتوفر شرطان، الشرط الأول أنه من جنسه. يعني من جنسه غير متفاضل غير متفاضل. الشرط الثاني عدم النسيئة أيضا عدم النسيئة فيه قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسي جاز بشرط التقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق يعني بشرط واحد موزون بموزون مكيل بمكيل لكن من غير جنسه ذهب بفضة ذهب ماذا؟ بفضة ملح بتمر أو تمر بشعير اختلفت الأصناف نعم بيع كيف شئت هل هناك مقدار؟ لا مفتوح لك الباب لكن بشرط القبض أنك تقبض في مجلس العقد، لا تؤخر. تقول لا، اذهب وسأتكل. لا، لا جزاء. ربا، ربا نسيئة. قال وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. مكيل بموزون. أولاً من هو، ما هي الموزونات هنا في حديث عبادة؟ وما هي المكيلات؟ الجواب، الموزون هو الذهب والفضة. فقط وأما المكيل البر الشعير التمر الملح هؤلاء كلهم مكيلات هل الذهب يكال أم يوزن يوزن لا يكال لكن الشعير يكال ما يوزن البر كذلك يكال والتمر يكال كيل ايش الفرق بينهما ما معنى موزون بعض بعضكم قد لا يعرف ما معنى موزون موزون يعني بالجرامات وزن الجرامات وأما المكيل على حجم القدح الذي تصب فيه يعني كم كيلو فيه ما تدري لكن هذا القدح تعبيه طعاما تقول ما الآن هذا القدح بكذا كذا أنتم عندكم هذا يعني بعضكم يبيع الخضار بقدح هكذا كم كيلو فيه ما تدري هذا مكيل يقال هذا مكيل يعني مكيل به واضح قال فإذا كان موزون بمكيل لا يشترط فيه ولا شر كيف نضرب مثالا ذهب بشعير موزون بيش؟ بمكيل أو فضة ببر أو فضة بشعير أو فضة بملح أي كذلك ذهب بشعير أو ذهب ببر أو كذا كيف هذا يجوز هذا نعم يجوز ما ما ما الدليل على ذلك الدليل بيع السلم بيع السلم الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا القرض يعني القرض قرض النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ثلاثين صاعا من شعير فرهنه درعة أخذه قرضا فرهنه درعة والشعير أليس نوع من أنواع الربا؟ نعم نوع من نوع الربا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم دينا واضح الآن فأنت الآن تذهب إلى صاحب البقالة تقول أريد برا لكن دينا يجوز نعم يجوز لأنك ستعطيه مالا والمال النقدي يعامل معاملة الذهب والفضة واضح الآن فلا حرج أن تأخذ الطعام دينا برا تمرا شعيرا واضح لكن تأتي إلى صاحب معرض أو مجوهرات تقول أريد ذهبا نهاية الشهر سأعطيك مالا لا يجوز لأن المال والذهب جنس واحد جنس واحد من ناحية الأثمان من ناحية الأثمان واضح الآن فإن المال يعتبر جنسا من الأثمان ويعامل معاملة الذهب على الصحيح من أقوالها العلم والمسألة الخلافية لأن هذه من مسائل ليش؟ العصرية واضح الآن قال والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والجهل بالتماثل كالعلم ماذا بالتفاضل يعني الجهل إذا كنت تجهل أنهم متماثلان كالذي يعلم بأنهما ماذا متفاضلان كالذي يعلم أنهما متفاضلان فأنت يجب عليك أن تعلم جاء فضال بن عبيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اشتريت قلادة ب 20 ديرانا فلما فصلتوا رأيتوا أكثر من ذلك أو قال عشر دنانير فلما فصلتوا رأيتوا أكثر من ذلك قال لا تفعل افصل عنها ثم بعها افصل عنها ثم ايش بعها فهو كان يجهل التماثل يجهل التماثل فالذي يجهل التماثل كالذي يعلم بيش بالتفاضل فالواجب عليك لا تقدم على هذا البيع إلا أنت تعلم إلا أنت تعلم طيب قد يقول قائل هل هذه الأصناف الربوية التي ذكرها المؤلف نقتصر عليها أم أن هناك ما يلحقها طبعا هذه مسألة اختلف العلماء فيها والخلاف فيها شديد قوي جدا وأصح ما قيل فيه أنه لا يلحقه هذه الأصناف التي ذكرت فقط هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث فقط طيب الأرز يجوز فيه التفاضل رز مع أرز آخر نعم أو أي شيء من الأشياء المعدودة أو الموزونة أو غير ذلك فلا يدخل فيها الربا إنما مقتصر على هذه الست الأصناف الست الأصناف الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والتمر والزبيب هذا هو الراجح من أقوالي العلم وكان شيخنا رحمة الله عليه يفتي بذلك الشيخ موبل وأيضا الشيخ الألباني يفتي بذلك أنه لا يلحق بالربا غيره أي هذه غير السته الأصناف غير السته الأصناف واضح يا إخوان طيب قال وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه ورخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم نعم بيع المزابنة كما ذكره المؤلف في الحديث هو بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل يعني بيع التمر بلح لأنه في هو في الشجرة ما زال قويا بلح رطب واضح التمر قد دبس الدبسة يعني شمر وضعف وذهب ماءه فبقي على ما هو عليه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع الرطب بالتمر لأنه ربا لا يجوز لأحد أن يبيع رطبا بتمر إلا في العراية ما هو العراية العراية ما أخذ من العرية أي سماها بعض العلماء العراية أنها عارية عن, عن الربا ماذا بيع العرايا؟ بيع العرايا كما يعرفه بعض العلماء أو يسميه مسألة بيع الحاجة أو جواز الحاجة عند الضرورة. الحاجة عند الضرورة. يشترط فيه شروط بيع الرطب في النخل وبيع التمر به. ما يجوز؟ لماذا؟ كم هذا التمر؟ اثنين كيل. كم الذي في الشجرة؟ ما تدري هل هل كلته لا ما كلته ما يجز إذن عاما جهنة لكن هناك رخصة ما هذه الرخصة أولا أن تكون محتاج للرطب ما تريد التمر أولا الحاجة ثانيا ألا يزيد على خمسة أو سق الوسق ستون صاعا ألا يزيد على خمسة أو سق ثالثا أن يكون التمر مكيلا والبلح أو الرطب مخروصا الخرص تقدير الخرص هو التقدير يعني يجب يأتي الخبير ويقول هذا الذي في هذه النخلة مقداره اثنين كيل أو ثلاثة كيل يقدر من اللي يقدر أصحاب الخبرة أصحاب الخبرة فقول المؤلف ورخص في بيع العراية النبي عليه الصلاة والسلام بخرصها أي بتقديرها فيما دون خمسة أوسق لماذا الحاجة أما الزيادة معنى تجارة فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب الشرط الثالث احتياج الرطب أي أنه يحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به يعني ما عنده ثمن محتاج لكن ما عنده ثمن إن كان موجود الثمن لا يجوز له أن يفعل هذا لا يجوز له أن يفعل هذا فلا يجوز له أن يشتري إلا بالثمن واضح الآن إذن هذا الشرط مقيد هذا الشرط مقيد فبعض العلماء يقول هذه مسألة بيع العراية تعتبر من المسائل التي وضع وضع فيها العلم قواعد شرعية ومنها أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة الآن حاجة جعلتها ضرورة أباحة ماذا؟ شيء محرم ربا نعم ويذكر بعض العلماء مثل الحوالات هذه التي تأتي خارجيا يدفع هناك مثلا بالدولار ويعطيه هنا بثمن البلاد ما في أحد قد يعطيه بالدولار فقد يضطر إلى ذلك أنه يستلم مثل هذه الحوالة لماذا الحاجة حاجته إلى المال يعني أجازته فبعضهم يذكر مثل هذه الحالات نكتفي إلى هنا ما هي الأسئلة أسئلة متعلقة بالدرس قال لي جوز بيع الهر القط جاء حديث في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور والسِنَّارُ هو إيش؟ هو القط. السِنَّارُ هو القط. إلا أن هذا الحديث انتقده جماعة من الحفاظ وأعلوه. نعم. كبر المنذر والدهار قطني وجماعة. فأعلوا الحديث وضعفوه فأجازوا بيع الهر للفائدة. يعني إذا كان هناك حاجة فائدة. أما من باب الترف وتدف وقضاء للمال فالصحيح جواز بيعه وشراه للحاجة يعني أنها ت... تقتل الهوام الذي تدخل البيت وما شبه ذلك قال هذا جزء بيع الكتب بيع المكتب مثلا وذكر أن البائع يحتاج إلى المال لأن عنده الزوج والأولاد بيع المكتب أو الكتب اللي على يقصد إن كان مضطرا هذا كلام آخر كما ذكرنا لكم على هذا التفصيل إن كان مضطرنا يشتري من إذا أردت الإرفاق به لكن لا تبخسه أو تبخسه هل هل شراء الفاكهة من فلاح في بستان يعتبر تلقي الركبان لا تلقي الركبان هو يريد يذهب إلى السوق فتعترضه هذا معنى تلقي الركبان أما تأتي إلى بستان لا لأنه ما قصد السوق سيأتي معنى الضوابط أنه ما قصد السوق واشترط في بيع الركبان أنه يقصد ماذا؟ السوق قال إذا باع أي سيارة أي إذا باع ابن نعم سيارة أبي بدون إذنه هل البيع صحيح؟ ليس صحيح يعني. إن كانت سيارة لأبيه ليس صحيحا وإن كانت سيارة الابن ملكا خاصا له يجوز قالوا بالعكس أتيت لك بالعكس المساله اللي سالتها خذها ما هذا بسم الله والصلاه والسلام عليكم. ما حكم من يسأل الناس المال لإحتياجات المسلمين على سبيل المثال رأيت الماء على أرضية سيراميك في المسجد الذي السبب هو السقف الاستاذ كنتم قلقا من الطفل اللي ينزل ويتأدى ثم اقترحته أن يقوم مسؤول المسجد بإصلاح السقف يسرّب أن يسأل من الناس ما لهذا الغرض مثال آخر مسؤول المسجد بعد طرح آراء الأصدقاء طلب الناس إصلاح دار درج سياج الهدف هو أن الأطفال لا سبط هذا يعني يعتبر من باب الشفاعة تشفع نعم وإلا لا تفتح الباب على السؤال من باب الشفاعة أي تشفع في إعطاء أو دفع أو شراء شيء للمسجد لا حرج من هذا قال هل مثل هذه الحالات تعتبر حالة من التسول ممنوعة أو مباحة إذا كنت مسؤول عن المسجد وتركت السقف يتسرف ليس للسلام أنت آثم لست آثما وهذه لسا قلنا لك أحرم قال وما قواعد القضية في هذه المسألة نحن نطلب نصيحتك نصيحتي لك لا تسأل الناس بعضهم يقول نحتاج إلى مكرفون نحتاج إلى نوافذ نحتاج إلى مكيفات نحتاج إلى كذا أنصحكم لا تسأل الناس بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيته بدون سؤال الناس فلما أراد أن يبني على الأرضية قالوا هذه أرضية من؟ بنوه فلان فقال ثامنون على حائطكم يعني سأشتري قالوا هو لله ورسوله ما, قالوا ما رأيكم لله ورسوله؟ ما قال له ما له. فنصيحتي لكم لا تسألوا الناس تعطل شيء المكرفون حتى تعطل لا تسأل الناس هم سيسألون ايش في؟ لماذا للمكرفون عطلان قد يأتون بدون ما مسألة لا تفتح لك هذا الباب ان فتحت لك هذا الباب ستتلهث يعني مكرفون كذا ولا حمامات موكيت وكل شيء ستفتح الباب فنصيحتي لك لا تسأل لكن حذرهم نبههم لهم هذا كذا في هذا حدث كذا والأطفال إذا أصيبوا بمكروه هذا شيء ليس بمقدورك لكن لا تجعل الأطفال يلعبون في المسجد نعم فنصيحتي لك أن لا تسأل الناس شيئا هذا هو وأما إن فعلت هذا الفعل يعني تعتبر أنت شفيع ولست سائلا نعم أنا معلم في القرية ويوجد بعض طلابي في القرية تقريبا خمسين طالبا أنا يجوز لنا إذا كنا لدينا خطة أو برنامج استراتيجي أو استراتيجية من أجل قبول دعوتنا من قبل أشخاص آخرين حتى يقبل آخرون دعوتنا لتأليف قلوبهم برنامجنا مثلا جراف وسط البيام الجاني لكبار السن وإعطاء طعام للمجتمع وإعطاء أرز للمجتمع والطلبة التي جمعناهم إذا كنت ستفعلها من حر مالك جزاك الله خير أما تعالوا يا فلان اعط لنا حتى نفعل هذا لا إن كان من حر مالك جزاك الله خير أما تعال يا فلان تعال ما يفعله أصحاب الجمعيات شحاته لا تفعل نعم والهداية بيد الله عز وجل ما نقع في حرام حتى نقول لا سيفعلون قد يفعلوا ويستغل ولا يبالي بك نعم فهذه الحالة لا ينبغي لك ولا تفتح لنفسك هذا الباب أحسن الله إليكم نرجو منك التكرار في ذكر تعريف البيع عند الحنابلة بإذن الله خير كتبتم أنتم ها كتبتم التعريف حق التعريف الحنابلة ولا ما كتبتم كتبتم تعريف الحنابلة أو سجلتم كتبتم لا لا هذا الملكية تعال عند إخوانك هنا ونظر يعني التعريف التعريف الحنابل موجود في الروض المربع في الروض المربع عرفتم من الروض المربع متن متون الحنابلة أحسن الله إليك شيخنا هل يشترط التقابض في بين النقود والفضة نعم يشترط لأن النقود هي عبارة عن مال مثل الذاب والفضة ما حكم أكل الحشرات هل هي حلال أم لا الحشرات على قسمين قسم ما هو ضار لا يجوز أكله لأنه مستخبث مستقذر ضار إما ساما أو مستخبث لا يجوز أكله وقسم نافع فيجوز أكله رخص النبي في أكل الجراد وهو من الحشرات نعم وجاء في حديث بعض العلماء حسنة إلا أن فيه ضعف يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا قد مضى عليه دهرا فلا أفاراد أن يأكل فوجد فيه دود تعرفون دود التمر فأكله قال وفي رواية أخرج الدود فأكله أخرج الدود فأكله قال بعض العلماء معناه أنه يجوز أن يأكله ولو كان فيه الدود لأن دود التمر تمر فبعض الحشرات قد تكون مفيدة يجوز أكلها نعم هذا في من في من نفسه تتوق أما في من لا يريد ما نقول لا كل هو حلال النبي صلى الله عليه وسلم ماكل ما الضب فقال خالد يا رسول الله أهو حرام قال لا ليس بحرام ولكنه ليس بأرض قومي ونفسي تعفائي ما تريده واضح نكتفي إلى هنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا تستغفر وكتبه